وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي فكن أنيسي في وحشتي ومطيل عسرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عصمتي ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي يا ذا الجلال والإكرام